بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم الله أكبر الله له له أن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 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وبعد أيها المباركون نستانف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع المحيسن بالرياض وكنا قد بينا مرارا في دروسنا هذه أننا نجعل لكل لقاء عنوانا وعنوان لقاء اليوم بإذن الله تعالى الأم والمعنى مفردة الأم في القرآن العظيم ومعلوم أن القرآن جاء فيه ذكر مفردة الأم كثيرا على ضربين ضرب يراد به الأم الوالدة وهو الأصل إذا أطلقت كلمة الأم وهذا كثير في القرآن ومنه قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أي أمه التي ولدته وقال ربنا جل وعلا ورصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فأمه هنا أمه التي ولدته وقال جل وعلا وجعلنا ابن مريم وأمه آية فمريم هي التي ولدت عيسى عليه السلام وهذا كثير كما قلت في القرآن وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان لكننا سنعرج إن شاء الله تعالى على الأم بالمعنى الآخر قال إمة اللغة كالخليل وغيره قالوا كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمة كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمة وقال بعضهم كل شيء كان شيئا ما سببا في ظهوره أو صلاحه أو تربيته أو إعلائه أو مرجعه إليه على أي حال كان حسا أو معنى فهو أم له بمقتضى ما قال إمة اللغة نزل القرآن أو فلنقل إن إمة اللغة أخذوا هذا من القرآن وهذا أحرى لأن الأئمة هنا جاءوا بعد نزول القرآن كالخليل وغيره سنذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الأم على هذا المعنى قال أصدق القائلين جل جلاله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب يخبر عن ذاته العلي وأن هذا القرآن أنزل من عنده فالكتاب هنا المراد به القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات لكنك لن تفقى هذه الآية حتى تتمسك بأصل وهذا الأصل هو كالتالي لا بد منه يجب أن يعلم أن جميع آيات القرآن محكمة يجب أن يعلم أن جميع آيات القرآن محكمة قال الله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والمعنى أنها لا يمكن أن يدخلها زلل أو خلل أو أي شيء يشينها قط كما أن جميع آيات القرآن متشابهة في بلاغتها وفصاحتها ونسقها وعلو كعبها قال الله جل وعلا الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهذا أصل نعتمد عليه قبل أن نأتي إلى قول الله جل وعلا هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالمقصود من قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله وكثيره الذي يرجع إليه عند عدم فهم المتشابه يرجع إليه عند عدم فهم المتشابه وكما أن القرآن فيه آيات محكمات. هن أم الكتاب بمعنى واضحة الدلالة واضحة الدلالة ثم آيات أخر أجمل الله جل وعلا الدلالة فيها فالمعنى فيها خفي والمعنى في المحكم أجيب جلي فعند تطبيق العلم يرد الخفي إلى الجلي كما بمعنى يرد المتشابع إلى إلى المحكم يرد المتشابه إلى المحكم هذه الطريقة في فهم القرآن هي طريقة العلماء الربانيين والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام عياذا بالله صرف النظر عن العصر الذي يظهرون فيه أو المكان الذي يسكنونه قال الله عنهم هن أم الكتاب وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيرا فيتبعون ما تشابه منه أي ينأون بأنفسهم عن فهم المحكم ولا يقبلون الاحتكام إليه ولا الاستشهاد به ويأتون للمتشابه وهو خفي ولا يردونه إلى المحكم وهو جلي ثم به أي بهذا المتشابه يفتنون الناس عن دينهم ويلبس عليهم دين الإسلام قال ربنا فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي ابتغاء فتنة الناس عن دين الله اعتماداً جهلاً وضلالاً وكفراً وعنادة وكفراً هذه بمعنى عام ليست بمعنى خاص جهلاً وعنادة يريدون أن يضلوا الناس عن حقيقة ما يدعون إليه قال ربنا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي يبحثون عن تأويله كلمة تأويل هنا إذا أريد بها ما عرفت ما سيقع كيف سيقع هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فتقرأ وما يعلم تأويله إلا, إلا الله ونقف وإن أريد بالتأويل هنا التفسير فالله جل وعلا يقول وما يعلم تأويله إلا الله يحسن العطف فنقرأها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ويحسن أن نجعل من قول ربنا والراسخون في العلم مقابل للذين في قلوبهم للذين في قلوبهم زيغ فإذا كان الذين في قلوبهم زيخ لا يردون المتشابه إلى المحكم ولا يردون الخفية إلى الجلي فإن الراسخين في العلم يردون المتشابه, المتشابه إلى المحكم والخفية إلى الجلي هذا ظاهر جدا في أن هذا هو الطريق الأمثل في فهم كلام الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من من عند ربنا محكمه ومحكمه متشابه كل من عند ربنا محكم وهو متشابه فيصبح المعنى أن أهل الزيغ بتعاملهم مع المتشابه وتركهم للمحكم كانهم لا يؤمنون أن المحكم من عند من عند الله ويصبح على تفسيرنا هذا يصبح معنى والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المعنى أنهم لما علموا أن المحكم من الله والمتشابه من الله ردوا المتشابه إلى المحكم باعتبار أنهم ردوا كلام الله إلى من؟ إلى كلام؟ إلى كلام الله قال ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهذه منزلة عالية وموئل شريف يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده من الذين ظهروا في الأمة مما في قلوبهم زيغ الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسنضرب مثلا كيف رد لم يقبل أن يرد المتشابه إلى المحكم ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقعت بينه وبين أهل الشام قتال ثم إن أهل الشام دعوه إلى الاحتكام فقبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يختار حكمان يحكمان بين الناس بين أهل الشام وأهل العراق من ثلّه من الذين معه طائفة من الذين معه لم يقبلوا أن يقبل علي بالتحكيم وقالوا لو إن قبلت التحكيم كفرت إن قبلت التحكيم كفرت من الذي سيحكم رجلان أختير رجل من العراق ورجل من الشام عمر بن العاص وأبو موسي National hoped раз عليهما هؤلاء قالوا أنت بهذا عرضت القرآن أين عرضت القرآن قالوا الله يقول إن الحكم إلا, إلا لله وأنت حكمت الرجال الله يقول إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال وهذا من المتشابئ الذي لم يفقه الله جل وعلا نعم الحكم إليه لكن الله حكم أنه في الصلح بين المسلمين يمكن أن يؤتى بإذنين أو أكثر أو أربعة يصلحون بين الناس والله جل وعلا قال في الزوج والزوجة حكما من أهله وحكما من أهلها وهو بيت فكيف بطائفتين عظيمتين من المسلمين تسيل دماؤهم أو لا أن يحكم بينهما لكنهم قالوا إنك إذا حكمت الرجال معنى ذلك أنك تركت عقم الله فأقاموا الكفر على علي رضي الله عنه كفروه بمقتضى هذه الآية فنجأوا للمتشابه وتركوا, وتركوا المحكم والله يقول في الصيد قال يحكم به ذوى عدر منكم هذا في الصيد فكيف ذي دماء المسلمين لكنهم بقوا على عنتهم هذا حتى ثم كانوا سببا في قتله واستشهاده رضوان الله تعالى عليه لكن هذه قضية تبين بجلاء كيف أن البعض عياذا بالله يلجأ للمتشابه ويترك, ويترك المحكم هذه آية هذا معنى قول الله جل وعلا هن أم الكتاب أي, أي ماذا أصله الذي يعود إليه ومن هنا سميت الفاتحة بأم الكتاب لأن القرآن كله تعود مقاصده لمقاصد سورة الفاتحة لأن القرآن كله تعود مقاصده لأي شيء لمقاصد سورة لسورة الفاتحة فلما جمعت سورة الفاتحة مقاصد القرآن كله سميت سميت أم الكتاب الآية الثالثة أو المعنى الثالث قال الله تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال جل وعلا يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب, أم الكتاب هنا يعني أصله والمراد به اللوح المحفوظ والمراد به اللوح المحفوظ وما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير البتة لا يتغير ما كتب في اللوح المحفوذ لا يتغير ولا يتبدل البتة أما قول الله وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي أي ذو علو وشرف ومنزلة عالية حكيم أي متضمن للحكمة وهذان وصفان عظيمان للقرآن من ربنا جل وعلا أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فالمحو معه فالإزالة ويثبت أن يبقي ومعلوم قطعا أن الله جل وعلا خلق الأسباب ومسبباتها وأن الله كتب أن بعض الأعمال الصالحة تجعل بركة في الرزق وبركة في العمر وبعض المعاصي تمحق البركة في الرزق وتمحق البركة في العمر فيأتي العبد فيأتي عملا صالحا فينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فيبدل يمحى أي كتاب الكتاب الذي بيد الملائكة الكتاب الذي بيد الملائكة ويأتي إنسان عياذ بالله يكون منه معاصم وقطيعة رحم فتمحق بركة رزقه وبركة عمره فيبدل في الكتاب الذي بيد من؟ بيد الملك بعد أن يجدد الكتاب الذي في يد الملك يصبح هذا الكتاب يوافق اي كتاب يوافق ما كتب في اللوح في اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ هو ال هو الاصل وما يطرا على الكتب التي بيد الملائكه سيوافق لا محاله بعد ذلك ما كتبه الله جل وعلا في اللوح في اللوح المحفوظ فالذي يمحى أو يثبت الكتب التي بيد الملائكة أما اللوح المحفوظ فقد قال ربنا عنه وعندنا أم الكتاب الذي يصبح كل كتاب بعد الفراغ منه صائرا موافقا إلى ما في اللوح المحفوظ مما يقال فقضية تاريخية في مثل هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن البرامكة لما غضب عليهم هارون الرشيد وأراد أن يقتلهم وبدأ بقتل جعفر بن يحيى بن خالد وكان يحيى ابن خالد أبوه يعني أبو جعفر قبل أن يأمر الرشيد بقتل ابنه في سفر مع سهل بن هارون أحد الوزراء أو أحد الكتاب فغف يحيى ابن خالد غفوته ثم قام فزعا فقال له سهل ماذاك أيها الوزير قال والله لقد ذهبت دولتنا وزال ملكنا وتغير حالنا فإنني رأيت أن مناد يناد كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفة أنيس ولم يصمر بمكة سامر فقال يحيا فأجبته من غير روية ولا إجالة خاطر فأجبته من غير روية ولا إجالة خاطر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر قال سهل فرأيتها في وجهي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام قتلهم الرشيد الذي يعنينا من الخبر أن الرشيد جاءته أم جعفل بن يحيى قبل أن يقتله تريد أن تستعطفه أن لا يقتل ابنها وجرت بينهما محاورة طويلة فكانت تسترضيه تسترحمه وهي أمه رضاعة ضئره فقال لها يا أم الرشيد هذا قضاء قد سبق وقدر قد حم قالت يا أمير المؤمنين إن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تقصد لا يديرك وأنت أمير المؤمنين أنك أمرت بقتله ألا يقتل فإن الله يقول وهو الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فقال لها هذا يا أم الرشيد مما أثبته الله حتى يحتج ماذا عليها هذا يا أم الرشيد مما أثبته الله فقالت له يا أمير المؤمنين إن الغيب محجوب عن النبيين فكيف عنك يا أمير المؤمنين فأطرق مليا ثم قال وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع وما زال الحوار بينهما طويلا لا يعنينا في مقام في مسجد كهذا لكن نأخذ منه ما نحتاج إليه أنها قالت له يمح الله ما يشاء ويثبت تريد أن تبين أن هذا لا يعيبه لكنه جعل هذا الدليل لها حجة, حجة عليها وقد غلبته بقولها إن الغيب محجوب عن النبيين فكيف عنك يا امير المؤمنين لكنه قدر الله ثم قتله بعد ذلك المقصود من قول الله يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بقيت آية أخرى قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب أم القرى هي مكة بالاتفاق لكن معنى الآية واحد من اثنين إما أن يقال أنها أم لجميع القرى ويصبح المعنى أنها سميت بأم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها لأن الأرض دحيت من تحتها هذا قول القول الآخر المقصود أم القرى أي أصل مدائن الحجاز ولا علاقة لها بالقرى الأخرى لكن هذا القول لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لأهل مكة خاصة بدليل قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ومن القواعد العامة أن الفعل إذا كانت له علة باعثة فإن هذه العلة لا تعني التخصيص إن الفعلة إذا كان له علة إذا كان له علة باعثة فإن هذه العلة لا تعني التخصيص ذكرها لا يعني التخصيص فقد يكون هناك علة أخرى لم تذكر في سياق الحديث بدليل أن الله قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتمذر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نذيرا فقط نذير وعلا وبشير نذير وبشير فذكر إحدى العلم لا يعني أنه متوقف عليها هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Laua, anna, zenna, ta على anna, la, džabali, la, aita mu, kha, sijan,